ثم بدلا ما كانت السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأبنا الضرا والسر فأخذناهم بوتة فأخذناهم بوتة وهم لا يشعرون